بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنثروا لا إله إلا أنا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لراو ف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبها وزنا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 والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات آيات لقوم يعقلون. وما درأ لكم في الأرض مختلف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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبل لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وإما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم كره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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أستطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة يَوْمَ القيامة ومن الأوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزرون قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فخروا عليهم مستقفهم فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاكون ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبيئ سمت والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولداور الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدة أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعده عليه حقه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول له كون فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة.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 بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأمن الذين مكروا السيئات أي يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله يتفيء ظلاله عن اليمن والشمال إلى سجده لله. سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فأي يترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا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 ثم إذا كشف الذر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم إِنَّ اللَّهَ لَتُسَأَلُ نَعَمَّ أَكُنْتُمْ تَتَّرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ضَلَّ وَجْهُهُ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أيمسكه علىه لَنَأْمِ يَدْسُهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءٌ أَمَّا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَتَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَتَلُ الْأَعْلَى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ما ترك عليها من دابه ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وريهم اليوم فهو ويريهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براج رزقهم على ما ملكت أيمالهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 برب الله مثلاً عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا برب الله مثلاً عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو يوفق منه سر و هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلاين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه.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 والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم الا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن ما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم يقرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم غارون واذا راى الذين اشرتوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يوم اذين وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة وبشرا للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يَعْذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاة تتخذون أيمانكم, تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء أبما صدتتم وتذو قسوع أبما صدتتم على سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمن القليلة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 ما عودكم يوم فدو ما الله باق ولا نجزي أن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمى صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.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 إنما أنت مقتدر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب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 لا جرى ما انهم في الاخره هم الخاسرون لا جرى ما انهم في الاخره هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يفنون وَبَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً كَانَتْ آمِنَةً مُقْمَئِنَتَيْ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَدَّقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَ أَهْمَ رَسُولٍ مِنْهُمْ فَكَذَبُوا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 بجهالة بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك